فلما قضى موسى الأجل وتار بأهله آنت من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما وادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصا فلما رآها تهتز كأن ولا مذبرا ولم يعقد يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أتلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفتا فأخاط أن يقتلون وأخي هارون هو أفطح مني لسالا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني يخافوا أن يكذبون. قالت: نشد عبده بأخيك ونجعل لك ما تلقا، فلا يصلون إليكما بآياتنا وما استبعتما الغالب.